قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ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 ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض إتيَّ طوعاً أو كرها قالت أتينا قائعين.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 فإن أعرضوا فقل أذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمد فإن أعرضوا فقل أذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمد إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذالك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداقكم أرداقكم فأصبحتم من الخاسرين. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون.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 نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدون لله الذي خلقهن إلكم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عود ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 ك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولولا كلمة سبقت مر و بك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب.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 اِنْ بَسَطَ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا لَغْرَمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي